باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه اذا قبل ان ننتهي من هذا الحديث في سؤال فيما مضى طيب قال الامام البخاري رحمه الله باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه سعد بن ابي وقاص وهو عمه هم قالوا قال النبي عليه الصلاه والسلام صا هذا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رهطاً وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً هو اعجبهم اليه قال فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان اي ما لك اعرضت عن فلان ولم تعطيه مالا فوالله اني لاراه مؤمنا فقال او مسلما فسكت وقليلا من الذي فقال الذي قال هو النبي عليه الصلاه والسلام او مسلم قال فسكتت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه اي ما اعلم من هذا من هذا الرجل فعدت لما قالته فقلت ما لك عن فلان فوالله اني لا اراه مؤمنا فقال النبي او مسلما فسكتت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مقالته ثم قال يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يقبه الله في في النار هذا الحديث يؤخذ منه عده عده امور الامر الاول أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا هذا يفيدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام أجود من الخيل المرسلة من الريح المرسلة وكان النبي يعطي عطاء لا يخشى الفقر وعندك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أعربيا غنما ما بين جبليم تخيل هذا؟ اعطى غنمن ما بين جبلين فذهب الرجل الى قومه فقال اي فقال ايها الناس اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر من لا يخشى من لا يخشى الفقر التعريف الثاني للعطاء هنا الا وهي امر الصدقه الا وهي امر امر الصدقه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الزكاه على على الناس لذلك سميا كني النبي باب القاسم على ما ذكرنا بالامس في السيره كني باب القاسم لما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما انا ابي القاسم لاني قاسم بينكم فيقسم النبي عليه الصلاه والسلام ايه بين الناس وكما ذكرنا في السيره بالامس ليس لانه عنده ابن اسمه اسمه القاسم لا وذكرنا حكم الكنيه ووا الى اخره مفهوم قوله هنا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو اعجبهم اليه قول سعد رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام ترك رجلا هذا الرجل هو اعجبهم هو اعجبهم اليه معنى ذلك ان سعد يعجبه هذا هذا الرجل معنى ذلك انما الاحكام انما تبنى على على الظاهر والله يتولى والله يتولى السرائر واضح فيؤخذ من هذا ايضا ان التزكيه على الشخص انما تكون على ما بدا لك من خير تقول ما تقول في فلان اقول لك فلان على السنه فلان على الخير فلان على كذا مفهوم انما ازكيه بناء على ما رايت من ما رايت منه من خير واضح هذا لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح الامام البخاري قال ايها الناس اما ان الوحي قد انقطع ولا ناخذكم الا بما ظهر لنا منكم فمن اظهر لنا السوء عملناه بالسوء ومن اظهر لنا الخير عملناه بالخير ووكلنا نيته الى الى ربه واضح هذا اذا اظهر لك الخير اظهر لك السنه فهذا يحكم عليه به بان الرجل على السنه وان الرجل على الخير لانه اظهر لك ايه لانه اظهر لك اصول السنه مفهوم وكما قال الامام البربهاري رحمه الله ولا يقال للرجل من اهل السنه حتى تجتمع فيه خصال خصال السنه فالتزكيه انما تكون على ما بدا لك من من خير فان عمر رضي الله عنه قد زكى قاتل علي بن ابي طالب ها قبل ان يعرف انه يقتل عند ابي طالب ما كان يعرف انه سيقتل لا يعلم الغيب عبد الرحمن بن ملجم زكاه عند عمرو بن العاص هنا في مصر فارسل عمرو الرساله قال اني ابعث اليك برجل ها اثرته على نفسي خير الكلام فابني له دارا يعلم فيها الناس في تس겜 مين عمرو بن الخطاب وعمر الخطاب إيكن في أمتي محدثون ف... فعمر فعمر إنما زكى على ما بدى له من من عبد الرحمن بن ولجم من من خير صحيح وما كنا للغيب وما كنا للغيب حافظين وما شهدنا إلا بما بما علمنا وما كنا للغيب حافظين فهنا سعد رضي الله عنه إنما قال هو أعجبهم لي على ما بدى له من على ما بدى له من خير واضح؟ قال هنا فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان وهذه تاخذ منها فائده انك اذا رايت من فلان خير فانما عاون على كل خير يصل اليه وادفع كل شر يراد به وهذه هي معاونه المسلم للمسلم صحيح وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على على الاثن والعدوان لذلك هنا هم سعد فقال يا رسول الله ما لك عن ما لك عن فلان يعني لماذا لم تعطي لماذا لم تعطي فلانا قال ما لك عن فلان فوالله اني لا اراه لا اراه مؤمنا فقال النبي عليه الصلاه والسلام او مسلما هنا مساله هل الايمان هو الاسلام أم أن الإيمان يغير الإسلام هذه اختلف فيها أهل السنة والراجح فيها ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله وهي رواية للإمام أحمد رحمه الله تعالى وجمهور من السلف على أن الإيمان والإسلام كلمتان إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت افترقت اجتمعا ما معنى هذا الكلام بمعنى ان كلمه الايمان اذا جاءت بجوار الاسلام فيعنى بالايمان معنى ويعنى بالاسلام معنى اخر فما الذي يعنى بالايمان وما الذي يعنى بالاسلام اذا تقابلا مثلا في حديث جبريل حديث جبريل حينما سال النبي عليه الصلاه والسلام قال اخبرني عن الايمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشبه إذن هنا لما سئل عن الإيمان أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقول القلب صحيح هذا قال أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا يبقى هنا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بإيه بالظاهر من الأعمال فسمى النبي الظاهر من الأعمال إسلام. إسلاماً وسمى النبي عليه الصلاة والسلام الباطن إيمان. إيماناً لما؟ لأن الإيمان جاء هنا بجوار بجوار الإسلام فإذا جاء الإسلام مع الإيمان فيعنى بالايمان الاعمال الباطنه ويعنى بالاسلام الاعمال الاعمال الظاهره واضح هذا اذا جاء الاسلام مع مع الايمان طيب اذا جاء الايمان وحده فاذا جاء الايمان وحده يفسر بالايمان والاسلام فيدخل فيه كل القول والعمل فيدخل فيه قول القلب وعمل القلب وقول اللسان ها وعمل اللسان والجوارح امي اللسان كلمة إيمان إذا جاءت وحدها يدخل فيها الإيمان والإسلام وكلمة إسلام إذا جاءت وحدها يدخل فيها الإيمان والإسلام انظر مثلا في حديث وفد بن عبد القيس قال أتدرون ما الإيمان بالله وحدا قال الله ورسوله أعلم قال ها ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتزكي وتصوم رمضان طب هذه ايه لاحظ انها هذه الاعمال هي التي جاء جاب بها النبي جبريل عن الاسلام اخبرني عن الاسلام اجابه بهذه الاجوبه طيب هنا النبي عليه الصلاه والسلام قال اترون ما الايمان بالله وحده فاجاب بجواب الاسلام مفهوم طيب ما هو حل الإشكال؟ ليس هناك إشكال لأن النبي لما سمى الإسلام بالأعمال وسمى الإيمان بأعمال القلوب وبقول القلب لأنهم جاء مع بعضهم البعض لكن إذا انفك أحدهما عن الآخر فيفسر هذا بذاك وهذا بهذا فالإسلام إذا جاء وحده يعنى به الإسلام و والإيمان والإيمان إذا جاء وحده يعنى به أعمال الإسلام و والايمان ايضا فهمت هذا مثلا علمنا امر الايمان طيب ومن يتغى غير الاسلام ديننا فلن يقبل من غير الاسلام يعني الاعمال الظاهره فقط ام يدخل فيه امر الايمان يدخل فيه امر الايمان مفهوم هذا كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله هذه الكلمه اذا جاءت بمفردها فيدخل فيها ايضا الايمان واعمال الاسلام وان كان لم يوفي بالاعمال وان كان لم يوفي بالاعمال يعني وان كان قد عصى لكن هذه الكلمه كلمه التوحيد يدخل فيها الاسلام و والايمان ومن هنا تفهم ان لنا عندك لك عندنا بطاقه لك عندنا بطاقه واذا فيها لا اله الا الله محمد رسول الله قالوا كيف تفعل هذه البطاقه بهذه السجلات قال فتوضع البطاقه فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء يحتج به المرجئه على ان العبد اذا قال له محمد رسول الله ليس له ان ان يعمى يقال هذا من الجهل لان لا اله الا الله محمد رسول الله يدخل فيها ايه يدخل فيها الايمان واله الاسلام ولكن هذا فعل ايه فعل معاصي ما ارتكب ناقض من نواقض الاسلام ولا ناقض من نواقض الايمان فهمت هذا اذا كلمه الاسلام بمفردها اذا جاءت وحدها يدخل فيها ايه ها يدخل فيها ايه يدخل فيها الايمان صح كده واذا جاء الايمان بمفرد يدخل فيه الاسلام يدخل فيه اعمال الاسلام يبقى انت مثلا اذا اردت ان تفسر ومي بتاغي غير الاسلام اذا اردت ان تفسر كلمه الاسلام هنا بما تفسرها الجواب انما تفسرها بالاعمال الظاهره وال والباطنه وضح هذا فيدخل فيها ليه الإيمان قول القلب ويدخل فيها أيضا عمل القلب وأيضا بالإسلام عمل اللسان وقول اللسان وعمل وعمل الجوارح من يبتغي غير هذا كله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وضح كذا الأمر إذن الراجح أن كلمة الإيمان والإسلام كلمتان إذا اخترقت اجتمعت وإذا اجتمعت طرقتها كمثل الكفر والشرك كلمه الكفر وحدها اذا جاءت في القران والسنه يدخل فيها كل من هو على غير مله الاسلام سواء كان من اليهود او النصارى او او اليه او, أو الى اخره كل من دان بيدين غير الاسلام مفهوم هذا كلمه الكفر اذا جاءت وحدها يدخل فيها ايه كل مشرك على وجه الاسلام كل كافر على وجه ايه على وجه الارض كل من دنا بغير دين الاسلام يدخل في هذه الكلمه اذا جاءت كلمه شرك وحدها ايضا يدخل فيها ايه يدخل فيها كل من دنا بغير دين الاسلام او كل من ارتكب شركا كل من ارتكب كفرا لكن اذا جاءت كلمه الكفر واضح بجوار الشرك فسيعنى بالكفر شيء وبالشرك شيء اخر هذه من اسرار العلوم ومن اهم فوائد العلوم مثلا انظر لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه يبقى هنا لاحظ انه جاء الشرك بجوار الكفر بجوار الكفر طب الذي الشرك هو الكفر والكفر هو الشرك الجواب على مفرده نعم لكن اذا جاءت كلمه الكفر بجوار الشرك فيعنى بهذا الشيء وبهذا الشيء من الذي يعنى اذا جاءت الكفر بجوار الشرك فيعنى بالكفر اهل الكتاب ويعنى بالشرك ها اصحاب الاصنام ابي لهب وعد بن ربيعه وشيبه بن ربيعه وكفار قريش هؤلاء واضح وكل من يعبد صنما وين كان النصارى الان عندهم الاصنام في الكنائس لكن اهل الكتاب اذا جاءت كلمه الكفر بجوار الشرك انما يعنى بهم اهل الكتاب اذا جاء الشرك بجوار الكفر فيعنى به كل مشرك غير غير اهل الكتاب لاحظ هنا لكن اذا جاءت كلمه الكفر واحدا بمفردها فيدخل فيها ايضا المشركين لذلك انظر مثلا لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ذال الثلاثة وانظر أيضا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عم يشركون واضح يشركون إذن هنا جاء إيه جاء الشرك في مقابل مين فمقابل كفر النصارى صحيح فسبحانه عما يشركون إذن كلمة الشرك هنا يدخل فيها إيه يدخل فيها أمر الكفر وأمر الشرك وكل كفر المشرك على وجه الأرض المسيح ابن مريم قال لهم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما للظالمين من أنصاره إذن كلمة الكفر إذا جاءت بجوال الشرك فيعنى بهذا معنى ويعنى بهذا إيه فيعنى بهذا ويعنى بهذا معنى افهم يا اهل كتاب لماذا تكفرون بايات الله وانتم وانتم تشهدون مفهوم فاافهم هذا الرابط بين علم الافتراق واضح ان الكلمه قد تقول بمفردها في مكان يدخل فيها معاني وهذه الكلمه اذا جاءت بجوار كلمه اخرى يعنى بها معنى بخلاف هذا المعنى يعني مثلا انظر لقوله تعالى كل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس اليس رب الناس هو اله الناس صحيح فلماذا هنا جاءت رب الناس واله الناس مع ان الله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين طيب رب العالمين وفي القبر من ربك ما قال من ربك ومن الهك وانما قال من ربك فكلمه الرب والاله كلمتان اذا افترقتا اجتمعتا وان اجتمعتا افترقتا بمعنى كلمه الرب وحدها اذا ذكرت بمفردها فيدخل فيها ايضا معنى الاله الرب تعريفه اسم الرب تعريفه بخلاف اسم تعريف الاله الرب هو الذي رب عباده وخلقهم ورزقهم وقام على شؤون امرهم يبقى هذا تعريف الرب الخالق الرازق المدبر لشؤون الكون هذا تعريف الايه تعريف الرب وهذا كان يؤمن به المشركون والانسان يلته من خلقهم لا يقرن الله صحيح هذا تعريف الاله الاله يعني المعبود بمعنى المعبود واضح طيب اذا جاءت كلمه الرب بجوار كلمه الاله اذا يعنى بتعريف الرب تعريف الربوبيه ويعنى بالاله تعريف الالهيه واضح كمثل هذه الايه كل اعوذ برب الناس قيومهم خالقهم يرزقهم مالك الناس مع ان الملك من الربوبيه الملك من من الربوبيه صحيح ولكن هذا ايه لاهميته اهميه هنا صفه الملك مالك الناس اله الناس اله الناس اذا هنا جاءت كلمه الرب فتعرف بتعريف الربوبيه جاء بجوارها كلمه الاله تعرف بتعريف الالهيه اذا جاءت كلمه الرب وحدها فيعنى بها توحيد الربوبيه وتوحيد الالهيه ولا الاسماء والصفات واضح كلام والاسماء والصفات كمثل من ربك من ربك يعني من معبودك ليس من ربك يعني من خالقك والا لا اجاب ابو لهب ولا اجاب المشركون ربي الذي خلقني خلاص انتهت المساله لا من ربك يعني من معبودك من الذي تعبد اذا دخل في هذه الكلمه كل التوحيد الربوبيه والالهيه والاسماء والصفات واضح الكلام كده فاذا جاءت كلمه الرب وحدها فيدخل فيها كل التوحيد واذا جاءت كلمه الاله وحدها يدخل فيها كل التوحيد واذا جاءت كلمه الرب بجوار كلمه الاله فيعنى بالربوبيه ها اي نعم الربوبيه تعريف الربوبيه و تعريف الاله هنا بتعريف الالهيه اذا اجتمعت افتراكتها واذا افترقت اجتمعت موضوع المساله كده ده علم لوحده هذا علم الجمع والافتراق هذا علم وحده كمثل الفقير والغني والفقير إذا جاءت كلمة الفقير وحدها فيدخل فيها المسكين في doinى بها الفقير والمسكين وإذا جاءت كلمة مسكين وحدها ي looking be on of this وإذا جاء الفقير بجوار المسكين هذا له تعريف وهذا له تعريف انظر مثلا إنما الصادقات دوي للفقراء والمساكين الفقير الذي لا يجد الذي لا يجد يعني مثلا اتغدى أو. مش عارف لا في عشا ولا مفهوم هذا ايه هذا فقير ما اعرفش لا يتعشى ولا هينام كده ده فقير المسكين الذي يجد ولكن لا يكفي هذا هو الايه المسكين يجد لكن ايه لا يكفي يعني عنده اكل لكن ما يكفيش عنده مال لكن ما يكفيش المصاريف مفهوم ده اسمه ايه وام السفينه فكانت لمساكين يعملون لاحظ ان الله سما ان انهم يملكون سفينه وام السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر يبقى كانوا يملكون سفينه وسماهم الله مساكين ليه لان الذي يخرج من السفينه لا يكفي فسماهم ايه مساكين ممكن تكون انت مالك محل فلان ده عنده محل اه عنده محل بس اللي خارج منهم ميكفيش مفهوم هذا واحد عنده ده صاحب عماره ده عنده عماره 10 ادوار اه 10 ادوار لكن على الايجار بتاع عبد الناصر يجي اخر الشهر يلم له منهم 100 200 جنيه مثلا ولا ولا 180 جنيه مفهوم هذا طب دي إيه دي دي كفو ده كفو ايه ده يكفوه ده اللي يكفوه ايه اللهم استعان ده ممكن يروح يشتغل عند واحد من, من من اللي في العماره يبقى هو صاحب العماره يروح يشتغل بواب مثلا مفهوم يبقى هذا يسمى ايه يسمى مسكينا اذا الفقير هو الذي لا يجد المسكين هو الذي يجد و ولا يكفي واضح للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم للفقراء المهاجرين كلمه الفقراء جاءت هنا ايه بمفردها فيدخل فيها الايه فيدخل فيها ايضا المسكين واضح اذا كلمه الايمان وكلمه الاسلام كلمتان اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت مفهوم هذا الكلام ها لا ما ما نتكلم في هذا ليس في حديث الاسئله هذه بعد الانتهاء واضح ما اظن الكلام انما يكون في الحديث واضح اذا هذه كلمتان حتى لا ياتى عليك اشكال ستقول مثلا طيب الاسلام هو النبي عليه الصلاه والسلام غيره عن امر الايمان فكيف وقد قال ما تدرون ما الايمان بالله وحده وفسره بالاسلام مع ان جبريل ساله عن الاسلام ففسره بهذا التفسير الذي سماه ايمانا فما هذا موجهل الاشكال ليس هناك اشكال وانما الاشكال هو تناقض يقع في في ذهن القارئ او السامع ليس في الحقيقه مفهوم وانما يقع لك لقصور العلم يقع لقصور لقصور العلم مفهوم قال هنا له النبي عليه الصلاه والسلام فقال او مسلما او مسلمه بمعنى انك ايه تراه يعمل هذه الاعمال هذه الاعمال الظاهره الاعمال الظاهره هذه الايه اعمال الاسلام فرجل يدخل ليصلي ورجل يصوم رمضان ورجل يذهب الى البيت ويحج هذا رجل ايه هذا رجل مسلم احكم هذا بالظاهر لي صحيح هذا هذا الظاهر ايه الظاهر لي انه انه مسلم فيعصم دمه وماله وعرضه والى اخره رجل يشهد الشهادتين ويصلي معنا ويصوم رمضان ويحج البيت هذا حكمه حكم الاسلام مفهوم هذا لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يعامل المنافقين على ما ظهر على ما ظهر له عليه الصلاه والسلام كان يعاملهم على ما بدا له منهم لذلك ما كان النبي يقاتلهم عليه الصلاه والسلام مفهوم قال او مسلما فسكت قليلا اي سعد ثم غلبني ما اعلم منه غلبني ما اعلم منه واضح ما اعلى منه علما بدلي على ما بدلي منها قال فغلبني على ما اعلم منها فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله اني لاراه مؤمنا فقال او مسلم هذا فيه فائده ان سعدا اقسم بالله اني لاراه مؤمنا والنبي عليه الصلاه والسلام غير الامر وقال مسلما السؤال فلما لم يأمر النبي سعدا بالكفاره احنا ذكرنا المساله دي قبل ذلك لكن نادرا تعرف في يا ايمن ايوه ذكرناها في الدوره صحيح امم عندما حالنا وبدا له ان الوصاه حينما اقسم على ان هذا هو ابن صياد صحيح امام النبي عليه الصلاه والسلام هذا ليس صحيح امام البخاري على ان ابن صياد هذا هو هو الدجال مفهوم ولم يامره النبي عليه الصلاه بال كفاره واضح مع انه لم يكن هو لم يكن هو الدجال طيب فما حكم هذه المساله ابن حازم رحمه الله عليه ذكر هذه المساله فقال وهذا ايضا ذكره الشيخ المعثمين رحمه الله عليه في فتاوى الحرم المكي قال من حلف على ظنه الذي يعتقده لا يحنس من حلف على ظنه الذي يعتقده لا لا يحنس يعني مثلا فلان ذهب هل فلان ذهب الى المسجد الى مجلس العلم فانا بقول والله ذهب اقسم بالله ذهب بنان على ايه انا اقسم اقول والله ذهب بناء على انه قال لي انا ذاهب اليوم الى المحاضره خلاص يبقى هذا ذهب او بناء على اني رايته رايت رجلا يشبه لكن ليس هو فاقسمت بناء على ما اعتقد ما اعتقده انا قلت والله ما فلان والله ذهب وحقا فلان ما ذهب فهل يحنس الجواب لا لا يحنس المرء على القسم بناء على ما يقسم به على ما يعتقده لانه اقسم بما بدا له بالظاهر امامه واضح وانت اذا اقسمت بما ظهر لك فانت قد احسنت وما على المحسنين من سبيل واضح وما على المحسنين من وما على المحسنين من سبيل مفهوم لكن القسم الذي يحنث فيه المرء ان يقول والله الذي لا اله غيره لا افعلن كذا وما عملش يبقى هنا ايه يحنث عليه الكفاره يعرف ان فلان كذاب وما ذهب فلان تشهد ان فلان ذهب والله الذي لا اله غيره فلان ذهب الى فلان وهو يعلم انه ما ذهب له هذا يسمى باليمين الغاموس يسمى <تصفيق> بالغمين الغاموس لذلك ما الفارق بين اليمين الغاموس واليمين المنعقد واليمين اللغو عندي ثلاث اقسام عندي يمين احنا لسه ما خدناش في الايمان والنذور عند يمين منعقد عند يمين لغو عند يمين يمين غموس صحيح اليمين الغموس هو الحلف على كذب مضى على شيء مضى وهو كاذب يقف امام القاضي مثلا تقسم بالله ان فلان شفته جالس مع فلان فيقول اقسم بالله رايته جالس مع فلان وهو يعلم انه كذاب هذا امر مضى فهذا يسمى باليمين الغموس وانما سمي بالغموس لانه يغمس صاحبه في النار وهو من الكبائر لذلك اختلف اهل العلم هل فيه كفاره ام لا سنذكرها ان شاء الله يوم الاحد باذن الله تعالى هذه مين الغموس اليمين المنعقد على شيء ات على شيء ات رجل مثلا يقول لامراته طب والله العظيم ما انت رايحه بيت ابوكي هذا على امر ايه ات هذا اليمين المناقض واضح الكلام كده طيب اذا لم تذهب ليس عليه شيء فان ذهبت عليه, عليه الكفاره عليه الكفاره على ما سنذكره ان شاء الله يوم الاحد فهذا عليه الكفاره اليمين اللغو هذا في المحادثه التي بينك وبين الناس فعلى كل لا والله مش هضرك طب بالله عليك لا تكذب بالله لن توكل لا مش بالله عليك ما تكذب طب والله لا تشرب دي والله ما هشرب والله ما اشرب انا لسه شارب طب والله انا شارب لا والله ما اشرب هذا ايه يمين اللغو قال الله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم هذه رحمه من رب العالمين في الحديث اللي ذروه النسائي وعند ابي داود واحمد من حديث عائشه قالت لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم نزلت نزلت في لا والله وبلى والله والله انت جاي والله انت رايح والله انت واكل والله انت تشرب هذه هذه لا شيء فيها لا يؤاخذكم الله بالله وفي منه وكلمه نزلت حينما يقول الصحابي نزلت هذا لو حكم الرفع يبقى فهمت كده الاقسام الغموس الغراقه كده الملغ مفهوم طيب هنا اليمين على ما بدا لك من الظاهر فاذا وقع الحلف على خلاف ما بدا لك لا شيء عليك لانك حكمت بناء على ايه على الظاهر ومن هنا العلماء فهم هذا الباب العلماء قالوا لو ان رجل علق الطلاق على شيء فان اختلف الشيء يختلف حكم الطلاق علق الطلاق على عله فان اختلفت العله يختلف حكم الطلاق يعني الرجل يقول لمرااته والله لو كلمت هذه المراه انت طالق لو كلمتيها انت انت طالق طب لو كلمتها يقع الطلاق لا في تفصيل هذا فيه تفصيل يسال اولا انت لماذا علقت الطلاق على الكلام على هذه المراه لكل هذه المراه فاسقه هذه المراه امراه يعني سمعتها غير طيبه هذه امراه فيها وفيها وفيها وفيها يبقى علق الطلاق على هذه الصفه لو ان المراه هذه ثابت وصارت من من العابده لو ان الزوجه كلمتها هل يقع الطلاق؟ جوابه لاختلاف العله فاختلاف الحكم واضح المساله كده فالحكم يدور حول العله وجودا وعدما اتف ما زال ان كثير من الناس للاسف يخطئ في هذه المساله فيجعل الامر على اطلاقه لا ليس الامر على اطلاقه لذلك انظر هنا فالذي اقسم على هذا الشيء النبي عليه الصلاه والسلام ما جعله ايه يحنس ولم يامر عمر بايه بالكفاره لما لما ظهر لعمر من القراء ان هذا ايه هو الدجال فظهر لعمر من القراء ان هذا هو هو الدجال فاقسم على ذلك فاقسم على ما بدا له من هذه القراء فلا يلام المرء ان حكم على الشيء بما بدا له من القرائن انظر لسعد يقول له ايه ها فغلبني ما اعلم منه ما اعلم من ومع ذلك اقسم قال والله فحينما اقسم لما للقرائن التي قامت امامه على انه مؤمنا فيؤخذ هنا القاعدة أن الحكم العبد لا يلام على ما حكم على عبد مما بدى له من قرائن لا ألام رأيت رجل يشرح السنة مفهوم هذا الكلام ثم بعد ذلك أنت بتقول الرجل على السنة ليه بما بدى لي منه صحيح ثم بعد ذلك هذا الرجل إنما يقول هذا طقية ونفاقا طب عرفت منين إنما علمت من أمور أخرى يجعل مع بعضهم البعض في المجالس الخفية يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون واضح الكلام فلا يولم المرء إذا حكم على فلان أنه من أهل السنة أن الرجل على خير لأنه حكم بما بدى له من قراء وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين انظر للنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اي ربي امتي انك لا تدري ما احدث بعدك فحكم النبي انه من امتي لما بذله من من اثار الوضوء فقال انك لا تدري ما احدث بعدك قال صحقا بعدا يبقى الحكم على العبد بشيء ما سواء كان بسنه سواء كان ببدعه لما بذله من من امام من امامه من قرائن اظهر السنه فيحكم عليه بذلك اظهر البدعه فيحكم عليه بذلك رجل زاهب اتي مع اهل البدع رايح جاي اتي معه اكل آجه شارب معهم يضاحكهم يسمع كلامهم المبتدع ولا ينكر عليهم مفهوم ولا يؤصل للسنه واذا ذكرت السنه انما ينكر على من يتكلم فيها لا يشك انه منهم فهم هذا الكلام لذلك افهم الحكم بما بدا لك من القرائن فهذا لا يلام عليه المرض لانه حكم على على الظاهر انظر لعمر قال ايها الناس اما ان الوحي قد انقطع فلا ناخذكم الا بما ظهر لنا منكم مفهوم اذا الاشكال هنا حينما حلف والله اني لا اراه مؤمنا فالجواب لأنه قال فَغَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْ فَالْحَلِفَ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا يَعْتَقِدِ الْمَرْءِ فَلَا يَحْنَسْ بِهِ الْمَرْءِ إِذَا ظَهَرْ خِلَفُهُ وذكرنا مسألة مسألة الطلاق أفهم؟ لو أنه قال والله لو دخلت هذا البيت لو دخلت هذا البيت أنت طالق فدخلت البيت هل يقع طلاقا؟ يستفصل انت لماذا خصصت بهذا البيت؟ كل هذا البيت سمعته سيئه فالداخل فيه والخارج منه يتهم بانه كذا سمعته سيئه فيتتهم بالسمعه السيئه واضح فقلت لزوجتي لو دخلت هنا عندي طارق فالزوجه دخلت نعم ولكن بعد ان هذا البيت هاجر كل من فيه وباعوه مثلا لاناس اخروا باعوه لناس وناس طيبين مفهوم ف هذه المراه تعرفت على مراه في هذا البيت من العابدات القانتات من الطيبات فدخلت عليها تكلمها وتنصحها وما الى اخره حكم الطلاق يقع الجواب لا يقع لما لان الطلاق انما علقه على عله ان هذا البيت سمعته كذا وكذا صحيح فيختلف الحكم الذي هو الطلاق باختلاف باختلاف هذه العله نعم لا ما هو لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز لا ما هو ليس الا يستلزم كل مساله لكن اتي مساله واحده فقط وابني عليها فما هي المساله الواحده التي نبني عليها غير موجوده الاديه العموميه مساله لا العموم يحتج على عمومه ما لم ياتي دليل يخصص والدليل الذي يخصص هنا أن عمر إنما حلف على قراء ظهرت له وسعد إنما حلف على قراء ظهرت له إذن يؤخذ من هنا أن من حلف على شيء بما بدى له واضح فهذا الحكم ليس عليه حند لا يحمس وليس عليه كفارة لما؟ لأن حلفانه على ما بدى لك والشرع أصلا من أصوله الحكم بالظاهر الشرع الأصلي فيه انظر مثلا ويقول وما شهدنا الا بما بما علمنا طيب فان علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الى الكفار طب كيف انا اعرف انها مؤمنه بما نطقت من الشهادتين وما بدا لي من الظاهر صحيح لكن خد بالك ما هو قال هنا مؤمنا لان جاءت مفرده فيدخل فيها الاسلام واضح فانا كيف اعرف ما في قلبها لا اعرف وانما بما بدا لي من الظاهر فإنا علمتم أنه من دفلا ترجعوهن إلى إلى الكفار أي إذا نطقت شارتين وصلت ووا إلى اخره وفعلت أمور الإسلام لا ترجعوهن طيب أنت تعلم ازاي بال بالظاهر وبالقرائن التي ظهرت لك صحيح انظر مثلا في الصحيحين من حديث أم سلمة أن أم سلمة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحل الحق هل على المرأة تغسل إذا احتلمت قال النبي نعم اذا رات الماء نعم اذا رات الماء اذا الاحكام بايه الاحكام بالظاهر صحيح طيب ان قال قائل مثلا هذا المسجد به قبر هذا المسجد به قبر لكن ما في حد مدفون ليس هناك احد مدفونا اذا يجوز لنا ان نصلي فيه في هذا القبر الجواب لا الجواب لا لماذا لان الشرك الذي يقع انما يقع بما بدا ها من هذه المقصوره اللي بيسموها المقصوره يعني فاهم هذا الشاهد الشرقي انما يقع من هذا فهذا هو الظاهر هذا هو الايه هذا هو الظاهر ممكن يكون في ناس اموات تحت هذا المسجد صحيح ولا لا ممكن يكون في اموات تحت هذا المسجد لكن هل ظهر منهم شيء هل يظهر مثلا شاهد او مقصوره او او الى اخره الشرك يقع من هذه الجهه الشرك يقع من من هذه الجانب اذا فلو ان المرء يدخل المسجد فلم يرى شيئا من المشاهد او من المقصورات او او الى اخره فلا يقال عل احد ماته هنا او لا لان الذي يوقع الشرك ما بدا للناس من المشاهد والمقصور مفهوم نعم خارج المسجد دوار المسجد ازاي خارج المسجد المقصوره خارج المسجد يقول المقصوره خارج المسجد هذه حيله من القبورين هذه حيله من القبورين بعد ان كان بعد ان تسلط عليهم اهل السنه واضح بالادله والنصوص على هذه المساله وانه لا يجوز جمع القبر مع المسجد فاحتالوا حيله قالوا اذا نخرج الايه القبر خارج المسجد طيب ما هي العله العله ان هؤلاء يدخلون ويتوسلون ويسالون ووا الى اخره واذ موجود ايضا في القبر الذي خارج المسجد هذه ايضا موجوده في القبر الذي خارج خارج المسجد اذا وهو داخل وهو خارج ايضا ايه سيسال ايضا صي اذا ما فعلنا ما فعلنا شيء لكن هذه حيله اصلا حيله منهم كمثل حيله اصحاب السبت فوم قال هنا فوالله اني لاراه لاراه مؤمنا فقال او مسلما فسكتت قليلا قال ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد هنا النبي عليه الصلاه والسلام ما بين لسعد الا في المره اجب المره الثالثه فيؤخذ منها قاعده يجوز تاخير البيان الى وقت الحجه صحيح يؤخذ منها قاعده يجوز تاخير البيان تاخير البيان الى وقت الحاجه هذه قاعده اصليه ولا تناقض قاعده لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه وقد بينها النبي عليه الصلاه والسلام يعني انت عندك حديث صحيحين من يضرب مثال اولا حديث عائشه احسنت واحد ما هو لولا ان قومك حديث عهد حينما قالت يا رسول الله اول الحديث في صحيح مسلم قالت يا رسول الله هل رايت يوما قط مثل احد قال يا عائشه اني لقيت من قومك ما لقيت يعني شفت منهم كتير قوي اني لقيته من قومك ما لقيت ولولا ان قومك حديث عهد باسلام الكلام ده كان بعد فتح مكه لا هدمتوا الكعبه ولا بنيتوها على قواعد ابراهيم يبقى في حكمه هنا جعلت النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ما فعل هذه 1 2 حديث ابي هريره احسنت الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال خذن عليها ذين واخبر من لقيت خلف هذا الحائط من يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله بشره بالجنة فخرج ابو هريره رضي الله عنه فلقاها عمر وقال اين تذهب يا ابو هريره وما هذا الذي تحت جنبيك عوض ابو هريره حط الايه علينا هنا كده قالوا ما هذا قال هذا نعلين رسول الله وقد قال لي كذا وكذا وكذا قال فلهزني في صدري لهزه اوجعتني اسقطت اسقطتني على ظهري فوقعت على استي واضح قال فاخذني الى النبي عليه الصلاه والسلام عمر يذكر حفظ النجاسه فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا عمر ما لك دعه وشانه فقال يا رسول الله انت قلت له كذا وكذا وكذا قال نعم دعه وشانه قال يا رسول الله دع الناس يعمل دع الناس يعمل لان ممكن كثير من الناس يسمع خلاص لازم محمد رسول الله يبقى ايه اذا لا نعمل مفهوم فنتكل على هذا ولا نعمل فقال يا رسول الله دع الناس يعمل اذا يتكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابو هريره اذا يتكل دع الناس يعمل دع الناس يعمل ولا يقول لنا قائل ان هذا من عمر ده هل عمر هو صاحب الوحي الجواب لا بل ان هذا اقرار الرسول لعمر ما اخذنا الحكم هنا من عمر انما اخذناه من اقرار الرسول عليه الصلاه والسلام مفهوم هذا الكلام يبقى هنا يجوز تاخير البيان الى ايه الى وقت الحاجه طيب ادي 3 3 4 ها هو بيصرح الرسول بيه واي حديث ابي هريره في الصحيحين ايضا قال حفظت على رسول الله ها وعين الوعاء الكوب لكن سمى القلب وعاء لانه هو الذي يلقى فيه العلم حفظت على الرسول وعين فبسست احدهما نقول الان عن ابي هريره عن ابي هريره ولو بسست الاخر لقطع هذا الحلق يبقى هنا ابي هريره رضي الله عنه عنده احاديث ايه لم يبين صحيح لما لان هناك الحاجه لا تقتضي ذلك هنا قاعده يجوز تاخير البيان الى هناك امثله كثيره لكن هذا يكفي اذا يجوز دخله الى وقت الحاجه لحكمه او لعله مفهوم هذا الكلام فهنا النبي عليه الصلاه انما اخر البيان والا لكان يبين لسعد ماذا في امر في الامر الاول حين مساله اول مره فقال النبي عليه الصلاه والسلام يسع اني لاعطي الرجل وقوله هنا عليه الصلاه والسلام لا اعطي الرجل ليس معنى هذا انه لا يعطي النساء لا وانما هذا يدخل فيه خطاب الرجال يدخل فيه النساء وهذا عند علماء الاصول صلوا كما رايتموني اصلي خطاب الرجال يدخل فيه ايضا النساء سبعه يظلهم الله في الظل يوم لا ظل الا ظل قال رجلان تحابا في الله هل لا يكون امراهان ها يكونوا امراتان هذا باجماع الاصولين يكونوا امراتان مفهوم هذا رجلان تحابا في الله طيب رجل انفق نفقه لا تدري شماله ما انفقت يمين ذكر رجل هل يعني امراه يعني امرأة واضح هذا طيب إذن هنا قوله عليه الصلاة والسلام إني لأعطي الرجل لا يستلزم من هذا أنه لا يعطي النساء لا يستلزم منه أنه لا يعطي النساء وإنما خطاب الرجال يدخل فيه يدخل فيه النساء مفهوم هذا الكلام إلا إذا جاء الدليل يفرق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء يبقى هنا الشرع ايه الشرع فرق صحيح هذا عندك مثلا في الحديث اللي رقمه 5 الا النساء من حديث عائشه قالت سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن الرجل يذكر احتلاما ولا يجد البلل يعني يقوم من النوم ذاكر احتلام لكن ما في مني نزل وعن الرجل يجد المني ولا يذكر احتلاما فقال النبي عليه الصلاه والسلام قال عن الرجل الذي وجد البلل ولم يجد احتلاما قال عليه الغسل وعن الذي وجد احتلاما ولم يذكر ولم يجد بللا قال لا غسل عليه قالت ام سليم كانت وافشه شكلها في الموضوع قالت ام سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله المراه ترى ذلك فهل عليها ذلك المراه ترى ايه ذلك شوف يعني ان عائشه رضي الله عنها قالت رحم الله نساء الانصار ما يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين قالت المراه اضطر ذلك فهل عليها ذلك فقالت ام سليم قالت لام سلمى فضحت النساء يا ام سليم فضحت النساء يا يا ام سليم فقال النبي عليه الصلاه والسلام النساء شقائق الرجال النساء ايه شقائق الرجال يبقى ده اصل ان النساء شقائق الرجال في الاحكام الا اذا جاء الدليل ايه يفرد للذكر مثل حظ, حظ الانثيين مفهوم هذا الكلام فقال يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب بليا منها طيب اذا كان لاحظ هنا اذا كان غير هذا الرجل واضح يعطيه النبي عليه الصلاه والسلام مع ان هذا الرجل ما اعطاه النبي ولكن هذا الرجل احب الى النبي من هذا طيب فلما هنا امران الامر الاول هذه الجزئيه ياخذها العلماء في كتب الادب ياخذونها في كتب في كتب الادب بين العالم والمتعلم والمتعلم والعالم ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اني لا اعطي الرجل وغيره احب الي منه ما هي ما هي العله لعل ان المال اولا كان لا يكفي للجميع المال ما كان يكفي للجميع والا لو كان يكفي للجميع ل لا لاعطى لا النبي للجميع لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر بحكمه يقدر بي يقدر بحكمه هذه واحده وهذا المال كان مثلا للزكاه أو لعل هذا المال ما كان زكاة وإنما كان صدق فالنبي عليه الصلاة والسلام يقسم يعطي هذا فيقدر النبي عليه الصلاة والسلام لحكمته أن يعطي هذا ولا يعطي هذا وممن لم يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام فلان هذا مع إن فلان هذا أحب إلى النبي من الذي أعطاه طب فلماذا لم يعطيه قال النبي عليه الصلاة والسلام وغيره أحب إلي من خشية أن يكبه الله في النار فالنبي عليه الصلاه والسلام اعطى هذا ومنع هذا فاعطى هذا لحكمه لان هذا عنده اضطراب في دينه فيريد النبي ان يتالف قلبه ان يتالف ان يتالف قلبه عليه الصلاه والسلام هذه حكمه منه واضح واما الثاني فوكله النبي الى ايمانه الثاني هذا لو لم ياكل ولم يشرب ولو عذب ليلا نهار ما يترك دينا فوكله الى ايه الى ايمانه فهنا النبي عليه الصلاه والسلام تعامل به تعامل بحكمه فاعطى هذا يريد ان يتالفه لذلك مثلا الخطيب فيقول فقد يتقرب الشيخ لطالب ما وقد يشتد على طالب ما مفهوم فلما قال لعله ان يتالف هذا ويؤدب هذا فيشتد على فلان مثلا من الطلاب يشتد عليه بكلمه لو اشتد عليه هو يعلم انه مهما يشتد عليه لمصلحتي اولا سيعرف انها ايه لمصلحتي انا ثانيا اعلم ان هذا شدته عليه لن تمنعه من من حضور مجالس العلم لانه يحب العلم واضح هذا وشدته كانت ليه لمصلحته هو مفهوم اما الثاني فلو انا اجتذدت عليه لعلله ينفر من العلم مطلقا فعله ينفر من العلم مطلقا مفهوم فهنا ايه يتودد به ويضاحكه ويكلمه لما كي يؤلف قلبه الى الايه الى العلم وهكذا اذا المعامله هنا لها ايه لها حكمه مفهوم فبتختلف باختلاف باختلاف الاشخاص لذلك النبي عليه الصلاه والسلام هنا قال اني لا اعطي الرجل وغيره احب الي من خشيه ان يكبه الله في خشيه ان يكبه الله في النار وهذا ايضا دليل لاهل السنه على ان النار ايه مخلوقه واضح على ان النار مخلوقه وانقسم الناس في هذا فمنهم من قال بان النار تفنى واضح وهذا مذهب مذهب الجهميه ان النار ايه تفنى والجنه تفنى لكن الجنه والنار لا تفنيان ولا تبيدان كما ذكر الصحوه الفريق الثاني قالوا النار لم تخلق الان لم تخلق الان ولكن سوف تخلق وهذا مذهب ها المعتزله اهل السنه يقولون هي مخلوقه الان ولا يفنيان ولا يبيده في الجنه ان هذا لرزقنا ما له من نفاد في النار خالدين فيها ابدا واضح ها بيقول هل شيخ الاسلام الزيمين يقول بان النار تفنى هذا كذب على ابن زيمين وانا قد ذكرت هذه المساله قديمه وهذا كاذب على ابن القيم وعليك ان تقرا لابن القيم الوابل الصاين الوابل الصاين الكلام الطيب في مقدمه الوابل الصاين ان تيميه ابن القيم رحمه الله ذكر الجنه والنار قال لا تفنيان ولا تبيدان لكلمه ابن القيم رحمه الله لكن اذا كان في الكتاب والسنه محكم ومتشابه فلكلام العلماء محكم و متشابه وهذه الكلمه ذكرها ابن القيم في مقدمه شفاء العليل واضح فرد هنا كلام ابن القيم الذي اشتبه عليك الى اصله ولا تحكمه في متشابه مفهوم هذا كيف هذا متيميه الذي عاش دهره يرد على الجهنيه واضح اي يقول بقول هذا مما يكذبون عليه كمثل ما كذبوا عليه انه يقول بقول الفلاسفه انه يقول بقول الفلاسفه بان هذه الحياه قديمه وان هذه الدنيا قديمه وهذا كفر وكفروه على اسرها كفروا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على اسرها وكذبوا عليه ادعوا عليه انه يقول بان الحياه قديمه وهذا كلام مكذب كيف الحياه قديمه ابن تيميه في دار اعتراض العقل والنقد وكتاب الصفديه كتابان خصصهم شيخ الاسلام ابن تيميه بالرد على الفلاسفه على فلاسفه في هذه المساله فكيف هذا انهم يتهمونه لكن رحمه الله على الشيخ الاسلام الزيمين ان الزيمين حينما كان قضى حياته في الرد على اهل البدع وفي الرد على هؤلاء فانما قام هؤلاء حينما لم يستطيعوا ان يلجوا له بشيء حق فما استطاعوا الا ان يلجوا بشيء كذب هذا اصل عند كل عند كل مخالف وعند اهل البدع وعند المشركين والكافرين ان لم يستطيعوا ان يلجوا لك في الحق كلمه مثلا عندك وهذه الكلمه فعلا عليها الكتاب والسنه ما استطاعوا ان يلجوا عليك بالحق يلجوا عليك به بالكذب الباطل فكفروا ابن ذيمين يعني ده الامام احمد رحمه الله انظر ابن ابي دؤاد قال عنه ايه كما خرج كما ذكر هذا حنبل في روايته في مساله فتنه خلق القران ماذا قال الامام احمد ابن ابي دؤاد يقول اقتلو بيقول للقاضي احكم عليه بال على الامير بيقول له اقتلوه بيقولوا اقتلو هذا هذا الضال المضل انه مبتدع قال امام احمد هنشوف احنا ذكرنا هذا في روايه حنبل حنبل له روايه عن ابي الذي عاصر الامام احمد وهذه من افضل الروايات التي تقراها في كتب القران شوف عجبه عجبه يقول اقتلو هذا الضال المتبع مين بقى الضال المتبع الامام احمد الا امام اهل السنه الامام احمد ضال ومتبع امال مين بقى اللي على السنه اذا كان ده ظلم ومبتدع ناس الله سلامه على العافين ما فوق وابن تيميه ابن الزملكان المالكي يذهب الى القاضي واضح اللي يقاضي القضاء فيقول له اقتله ودمه في دمه فرابتي دمه فرابته انا اتحاسب عليه يوم القيامه مالكش انت دعوه لو ربنا سال انا اقوله يا رب انا اللي قلت له اقتله ودمه في ودمه في رقبته هذا هذا امر ناس الله سعيد المسيد سعيد مزايب قلع هدومه ومشوف الشارع بملابس الداخليه تخيل القضاء حكموا عليه كده ابن القيم رحمه الله حكموا عليه انه يركب الحمار المقلوب ويسودوا وشه ويبهدلوه في السوق ابن القيم ابن تيميه ابن مفلح بيقول لك اخرجناه من بين الخصوم كتله دم كان راجع من احدى, من إحدى المحاضرات بعد الدرس وراجع لبيته وتربصوا له في الشارع عملوا معاه ايه اهل البدع مش بيقول لك شوارع ولا لا ده اهل البدع اللي هم بتوع اللي الدين وف كاد ان يقتل ابن ديمه قال حتى اخرجناه من بينهم كتله دم فازم الكذب نسال الله السلامه على العظيم قال هنا خشيه ان يكبه الله في النار اذا هذا دليل اهل السنه على ان النار ايه على ان النار موجوده واصرح دليل في هذا هو قول النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا جاء رمضان ها فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النيران اذا النار اي موجوده مخلوقه مفهوم قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى باب كفر من العشير وكفر دون كفر اللي نام البخاري رحمه الله تعالى دوى بهذا الباب كفره كفران العشير وكفر دون كفر هذا الباب من فقه الامام البخاري ودليل على سنيه اعتقاده رحمه الله عليه ان الكفر ليس شيئا واحدا وانما الكفر انما الكفر كفران كفر اكبر يخرج العبد من المله وهذا الكفر الاكبر يكون بالقول قد يكون كفرا اكبر يخرج العبد من المله وقد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالفعل اذا الكفر بالقول والفعل والاعتقاد ان يعتقد كفرا او يفعل كفرا او يقول او يقول كفرا هذا كفر اكبر يخرج العبد من المله طيب القسم الثاني وهو كفر لكن لا يخرج العبد من المله يسمى كفر دون غير الكفر الاكبر كفر دون كفر كمثل هذا النص الذي سيحتج به الامام البخاري رحمه الله تعالى اذا لفظ الكفر في الكتاب والسنه ليس ها ليس على الاطلاق في مساله انه كفرا اكبر النبي عثمان قال سنتم من امتهم به ما كفر الطعن في النسب والنياحه على الميت لو كان النياح على الميت كفر اكبر مخرج من المله اذا المراه التي تنوح على الميت هذه تكون ايه تكون كافره لكن الكفر هنا كفر ايه كفر دون كفر ليس الكفر الايه المراد الكفر الاكبر لا فقول الامام البخاري كفر دون كفر يبين معتقده رحمه الله على انه يعتقد ان الكفر كفران كفر اصغر وكفر وكفر اكبر قال كفران العشير وكفر دون كفر يؤخذ من هذا الباب أيضا أن من ضمن الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كفر العشير كفران كفران العشير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار قوله عليه الصلاة والسلام أريت النار فيها عدة فوائد الفائده الاولى ايضا معتقد اهل السنه على ان النار على ان النار مخلوقه موجوده والا هذا لازم للمعتزله ان يكذبوا رسول الله ما هو لهم المعتزله له امران اما ان يكذبوا النبي عليه الصلاه والسلام لانه قال اوريت النار وهم يقولون النار لم تخلق اما ان يقولوا هذا كذب فيكفر واما ان يقول الحديث هذا لم يثبت واضح فيخرجوه ويضعفوه باي وسيله كانت المهم ان يثبتوا ايه يثبتوا معتقدهم من. لذلك افهم هذا قوله اريد النار اذا معنى ذلك ان النار ان النار مخلوقه صحيح موجوده الامر الثاني اريد النار معنى ذلك ان هناك من من جعل النبي يراها رب العالمين سبحانه وتعالى صحيح اذا هذا من امر الايه من امر الغيب الذي اطلعه رب العالمين على على نبيه عليه الصلاه والسلام ومن هذا انه جعله يرى يالا النار في روايه قال اريد النار فرائيتها يحطم بعضها بعضا نسال الله السلامه والعافيه قال اريد النار فاذا اكثر اهلها النساء اكثر اهلها اهل النار النساء نسال الله السلامه العافيه واهل النار قسمان اما ان يكونوا اهلها الذين هم اهلها وهم المخلدون فيها التخليد الابدي وهم اصحاب الشرك والكفر واما اهلها الذين شاء الله أن يعذبهم ثم لا يخلدهم فيها تخليدا أبدي إذن أهلها قسمان طاضح الأذان الحمد لله رب العالمين قال الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفر قيل أن يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداه النار الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط فيؤخذ من هذا الحديث اولا ان كفران العشير انما هذا من الكفر الذي هو دون الكفر الاكبر وليس اذا كفرت المراه العشير تحكم عليها بانها بانها كافره فبعض الناس اتصل بي اتصلت بي زوجته وكانت تتشاجر مع زوجها فقلت له ما اهدأ ما الخبر فقالت يا شيخ بكفرني فقلت لما تكفرها قال يكفرنا العشير يكفرنا العشير يكفرنا العشير يعني يحكم عليها بانها كافره كفر اكبر ارتدت خلاص مفهوم فقلت له ليس المراد يكفرنا العشير اي الكفر اي الكفر الاكبر المخرج من المله وانما كفر العشير هنا هو كفر دون هو كفر دون كفر فانظر لخطر هذه المساله ثم علمت بعد ذلك ان انه كان يتلمز على رجل هذا رجل من الخوال فهو فيؤخذ من هذا الكفر دون دون الكفر انه ليس كل الكفر يكون كفر مخرج من المله الامر الثاني انه يؤخذ ان الكفر ان كفران العشير من الكبائر كفر ال20 من من الكبائر من اين اخذنا انه من الكبائر قول النبي عليه الصلاه والسلام رايت اكثر اهلها النساء اي اكثر اهل النار النساء وضابط الكبيره هو الجواب كل ما واحد اذكر واحد بس ها كل ما كل ما تعد به العبد بنار 2 ما كان مقرونا بحد في الدنيا 80 جلده القاذف 100 جلده ازايني كذا تفهم ما كان بحد 2 3 اذا قول لا ايمان او لا يله الا الله اذا جاء لا يؤمن لا يؤمنون لا يدخل الجنه فاعلم ان هذه ايه ان هذه كبير صحيح اذا ما كان متوعدا به بالنار صحيح كده او كان فيه حد حد في الدنيا ثلاثه اذا ختم اذا نفي عنه الايمان لا يؤمن لا يؤمنون لا يدخل الجنه واضح طيب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما لو ختم لو قرن بذنب لعن علم انها كبير لو قرن بذنب لعن علم انها كبير لعن الله في الخمر 10 لعن الله اكل الربا ومؤكل مفهوم اذا كل هذه الضوابط لايه لامر الكبيره اذا علم ان كفران العشير انما هو من انما هو من الكبائر ويتوعد المرء بها في النار واضح ويؤخذ من هذا ايضا ان في هذا الحديث ان من المسلمات واضح هذا من يشاء الله ان يعذبها ولا يدخلها الجنه ابدا لانه قال ايه رايت اكثر اهلها النساء اذا النبي صلى الله عليه وسلم راى نساء من المسلمين فين في النار فالمرأه تخاف ان تكون هذه المراه هي من ضمن النساء الذي راها النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا الكلام اذا يؤخذ من هذا ايضا كما قال الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي لمن يشاء اذا من النساء شاء الله ان ان يعذبهن في النار مفهوم هذا فقوله هنا لو احسنت النبي صلى الله عليه وسلم هنا تفسير هذا يسمى ايه يسمى تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم لكفران العشير قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهرة الدهرة الزمن ثم رأت منك شيئا ثم رأت منك شيئا أي شيئا واحدا من ضمن هذه ليه من ضمن هذه الأمور وخصال الخير التي أنت تفعلها معها قالت ما رأيت منك خيرا قط إذن في خلق كثير من النساء ان هذه المراه عندها كفر الايه كفر العشير انك تحسن اليها باطعامك لها والسقيه وتاتي اليها بلبس وتاتي اليها بطعام وتاتي اليها بمسكن وتاتي اليها بشراب وكل هذه الخصال الخير ثم بعد ذلك اذا رات منك اي شيئا واحدا لم يعجبها نفد كل ايه نفد كل ما مضى من الخير طيب خلاص يعني انت رايت منه شيئا واحدا اذا يكون امامه ايه امامه خصلة واحدة لكن شيئا واحدا تمسح له تاريخك معها مع هذه المرة كيف هذا الكلام هذا من كفران الايه هذا من كفران العشير وهذا لا يجوز فهم وكفران العشير في المراه يعلمك انت شيئا هذا يعلمك انت شيئا ما الذي تتعلم من كفران العشير يعني ما الذي اتعلمه من كفر هذه المراه انك حينما تطعم وتسقي وتلبسها وتعمل لها ترجو الاخلاص والسواء لما لانها إن, فعل... ان فعلت انت لها هي ممكن رد ترى منك شيئا تكفر ليه تكفر العشير فيضيع كل ما فعلته انت بها منثوره فتاخذ من هذا الحديث أنه يعلمك أنت الإخلاص يعلمك الإخلاص في أي شيء أنك إن فعلت وأطعمت وسقيت وفعلت وأتيت للبيت بأشياء بلباس وطعام وشراب و... و... وأثاس وكل هذه الأمور إنما تفعل له تفعل لله سبحانه وتعالى تؤجر بها مفهوم؟ لما؟ لأنها قد تأتي وتفعل وتفعل وتفعل ثم ترى منك شيء تقول إيه؟ ما رأيت خيرا منك؟ ما رأيت خيرا منك قط؟ مفهوم عمال مثلا تطعمها لحم وخضار ورز ومش عارف فراخ وكل شيء ثم مثلا يوم واحد جبت مثلا جبنه تعشيه تقول ايه طول عمرك كده مفهوم هذا الكلام تقول لك طول عمرك كده فانت ايه تمر بهذه الامور يعني عدي يعني فانت فعلت هذا لمن لله لله سبحانه وتعالى طب خلاص يعني الاصل ان يكون عندك الايه عندك الفضل حتى يكون عندك حتى عدل سنين مضت وأيام مضت مثلا أطعمك كذا وأسخيل كذا والأيام دول شاء الله عز وجل الله أن يكون هذا المال هنا قليل مفهوم؟ فأصل أن نحيا على هذا ولا يكون عندنا كفران كفران العشير إذن يؤخذ من هذا أن كفر العشير من أن كفر العشير من الكبائر ويؤخذ من هذا أيضا أنك تصبر على هذا الأمر لأن النبي ما حكم بالطلاق أن تطلقها فما هذا يؤخذ من هذا الحديث ايضا ان الصبر انك تصبر على هذه على هذه على هذه المره انه ان خلقنا من ضلع وان اعوج الضلع اعلى فان انت هممت لتقيمه كسرت فكسرها تلاقبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنن الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلهن على اقبلهن على عوجهن وقال النبي ايضا في سنن الترمذي وعند البيهود من حديث البوريرا وحديث ابن عباس قال دارها تعيش بها دارها تعيش بها دارها ده عجبان انا ثلاث مرات عليه الصلاه والسلام قال النبي في صحيح مسلم ان المراه ثلاثه تستقيم لك على طريقه النهارده تكفر العشير بكره تلاقيها كويسه بعد تلاقيها مش عارف ايه بتتشكل لك مفهوم بدل الكلام واضح اذا كفران العشير يؤخذ منه ايه انك تصبر مفهوم وليس كل مراه كفرت العشير ستطلق اذا لا انت تزوج اصلا ابدا مفهوم لان هذا في ايه هذا عندهم كثير لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول رايت اكثر اهلها النساء قال يكفرن كنا يكفرن بالله قال يكفرنا العشير اذا احسن الى كنا الدهر كله اذا احسن الرجل اليهنا الدهر كله ثم راى منه شيئا شيئا واحدا قالت ما رايت خيرا منك قط ويؤخذ من هذا الحديث ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء فاذا كان هذه من صفه المراه فلا تكن انت فيك هذه الصفه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء فاذا كانت المراه من خصلتها كفر العشير فلا يجوز لك ان تتشبه بها فاذا كنت لا تتشبه بها في لبسها او في طريقتها حرم الشرع عليك ان تتشبه مثلا في لبس المراه في طريقه المراه في هيئه المراه حرم عليك الشرع هذا فانت تطبق كل هذا ثم بعد ذلك تاخذ منها كفران العشير فوقعت اند ايضا فيه كبيره من كبيره من الكبائر لما لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء واضح وهذا ايضا من التشبه بالنساء وهو كفر الا وهو كفر العشير فليكن عندك الوفاء خلق الوفاء خلق الوفاء هذا خلق جميل خلق طيب خلق من افضل الاخلاق والله ان تكون وافيا لصاحبك ان تكون وفيا لاخيك الوفاء يشمل الدين كله خلق الوفاء يشمل يشمل امر الدين انظر للنبي عليه الصلاه والسلام كان يتفقد اصحابهم هذا خلق خلق الوفاء كان يسال عنهم حتى في الغزو اين جليبيبه فهذا خلق خلق الوفاء كان النبي عليه الصلاه يذهب في في امورهم ويذهب في شؤونهم هذا من خلق من خلق الوفاء واضح هذا الكلام فثم هذه الامور ولا تظن ان ان يكون مثلا صاحبك هذا ترى منه خيرا دائما قد ترى منه ضيقا ما قد ترى منه مثلا يسمعك كلمه انت لا تحبها و الى اخره فلا تمسح كل ما معك منه بهذه الكلمه وانما تاتي اليه ما الذي يضايقك انت متضايق النهارده ما الذي يضايقك هل هناك شيء من حدث شايفك النهارده متضايق شايفك متنفس في حاجه مع انه التضايق عليك والتعب عليك انت ولكن انت عندك خلقك خلق الوفاء ما الذي حدث ما الذي ما الذي جرى هل هناك شيء في البيت اخبرني هل استطيع ان اقوم بشيء هل هل هناك من يقوم بهذا صاحبك هذا اذا راى مثلا منك او تضايق عليك شيء تبذع عليه تنرفز عليا مفهوم انت ليه تنرفز عليا انت بتكبر عليا ليه والله ما انا مكلمك ابدا واتصل عليك والله ما ارد عليك اين هذا الخلق ما هذا هذا وفاء لا والله هذا كفر العشير هذا كفران بالعشير كفران العشير ليس بالزوج والزوجه فقط وانما هذا ايه هذا عام نسال الله السلامه والعافيه هذا عام مع الاخ واخيه مع الرجل وابيه مع الاب وابنيه مع الام الابن وامه واباه ايضا هذا العقوق ليس من الوفاء بين الاب وابنه ليس هذا من الوفاء بين الصاحب وصاحبه بين الشيخ وتلميذه وبين التلميذ والشيخ كل هذه الامور نحتاج فيها الى ايه الى خلق الوفاء كل كل وفاء يجعل هناك دفئ بين بين المسلمين نسال الله السلامه والعافيه فنعوذ بالله ان نكون من المتجبهين بالنساء فان كفران العشير هذا من من اكبر الكبائر نسال الله السلامه والعافيه طيب قال هنا باب المعاصي من امر الجاهليه ولا يكفر صاحبه بارتكابها الا بالشرك طيب نقف هنا عند هذا الباب الباب الثامن عشر الحديث الثامن بعد العشرين وجزاكم الله خيرا غدا ان شاء الله قواعد لشيخ الاسلام تيميه والدور البهيه في المسائل الفقهيه للامام الشوكاني رحمه الله عليه ويوم الاحد في اوسين تفضل